jam ma Oh! كتاب والحكمة وإذ اَتَنْفُونَ طَيْرًا بِإِنِّي وَتُبَرِّئُونَ مَن مَّا وإذ جففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات بني vous vive si par prendre وَإِذ أَو حَتُ إِلَ الحَوَارَ أَن آمأَمُِ بِ وَبَِسُون قالَالُ آممًالَ وَشْ هَذَ قال الحواريون يا عيسى بن مريم ماذا يستطيع ربك أن